أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعا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 قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إنني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت رب في عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله الله شهيد بيني وبينكم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 ولم تكون فتنةهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أظهر كيف كذب فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكن اتان اي يفقهه هو في اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنون بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا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 بل بدا ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جأتهم الساعة بلتت قالوا يا حسرتنا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 أثرا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبئ المرسلين وإِن كانك بر عليك اعراضهم فان استطعت ان تنبت في الأرض فان استطعت ان تنبت في الارض او سلم في السماء فتاتيهم بايه